إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والكاشعين والكاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 يا أجوى الذين آمنوا إذا نكحتموا المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسزحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت جمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك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 ترجي من تشاء منهن وتؤذي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تطر أعجنهن ولا يحزن بِمَا بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما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 وَلَيْسَ لَكُمْ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِلَيْهِ وَلَكِن إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ لا لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ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 لا جناح عليهم في ابائهم ولا ابنائهم ولا اخوانهم ولا ابناء اخوانهم ولا ابناء اخواتهم ولا, ولا نسائهم ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله ان الله كان على كل شيء شهيدا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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتالا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يذنين عليهن من جلابيبهم ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لا إم ينتَ المُنافِقونَ والَّبينَ في قُلوبِهِم مابُ والمرجِفونَ في المدينَةلَ نُغيا نَّكَ بمْ ثمَُّ لا يجابِرونكَ فيهَا إَّ قَليلَ ثمَُّ لا يجابِرونكَ فيِيهاَا إلاا قَلََّرُونينَ أينما تُقِفوا أخِذُوَ قُتلُ تققتلا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 ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى سراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل نذلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفرى على الله كذبا أنبي جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فِي العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى مَا بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شئنا خسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ولقد آتينا داوودا مننا فضلا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 فلما خروا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوم الززق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور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 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرًا فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَهِّرْ مُؤَنَفُسِهِمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلُّ مُزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم مَنْ يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله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 وَمَن يَرْزُقْكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ قُل لَّهُ ۖ إِنَّا أَوْ إِجَاؤُكُمْ عَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۖ قُل لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۖ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَبْعَثُنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ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 قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن بَيْنَ بالذي بين يديه ولو ترائذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين.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 وَثَروا النَّد مَتَلَمَّا رَعو الْ العذاَبَ وَجَعلَّ الْ الأأَغْل لَ فِي أَعْناقِ ال الذيذنَ كَفَرواه يُجزَوونَ إِلَّا مَا كَهُ يَعملُون وَما أَسَلناَّ فيِي طَرٍَ مِن نَّذِير إللاا قَالَ مُْرَفَُا إا بِمَا أُصِلتُم بِهِ كَافِرود وَقالوا نَحْنُ أَكثررُ أَمْولَ وَأَولاد وماَا نَحْنُ بِمعذبين وَإِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَ اللَّهِ ذِلَّةً إِلَّا مَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمنون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 أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنَ الْكُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ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 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الله اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرُوَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرُوَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِسْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ ع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 والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر وَلَا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عز فراط سائغ شرابه وهذا ملح أجاجه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 وإن يكذبوك فقد كَذَّبَ الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان متير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها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 اترجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير ان الله عالم غيب السماوات والارض انه عليم بذاك الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض فمن كفر فعليه كفره.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 أم آتيناهم كتابا فهم على بجنة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وَقوا بالَِّ جهْدَ عمَانهِم لج أَم نذير لا يفول أَهْدَ منِ إحدَ الْ الأمَم فلَما ج أَ نذير ماَا ذاَدَهُم إَّا نُفُوناستِكبَ في الأضِ وَمَترْر السج وَلَا يحيقُ المَكْرُ السجءُ إَّا بأهل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 وَلووْ يُؤآخِذ الله الن تَ دمكَتَبُ مَا تَرَكَعَى ظَهْدِهَا مِندَ بَِ وَلَك يُؤخِرُم إ أَجَِم مسََّ فإِذاَا جَ أَجلَهم فَإِن اللهَّ كانَان بِعبَادِه بَصير بِسمِ الله يِ الرَّحْم ل الرَّحيمِافير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 إنا نَحْنُ نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم فلم أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم اننا اليكم مرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا ان ما تطيرنا بكم الا ان لم تنتهوا لرجمن منكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم